يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من سَعَى كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْجِزُهُ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العلي العظيم Allah بيروم لا تخذه سنوه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا علم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء. سَعَى كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء.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 إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده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 واسgursește cerurile și pământul, nu are de unde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 علم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ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 تسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي